لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغثركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُولَ الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 يعجب الزرع اليغض بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما بسم الله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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَاهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۚ قَضَىٰ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْقَاضِي ۚ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مِن كل زوج بيج تاب صيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء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 من مخا شيء يا رحمانا بالغيب وجاء ابي قلب منيب ودخلوا في سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد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 ستة أيام وما مسنا من لغوب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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذرو فحاملات وقًا فجاريات يُسر فَ المقّماتات أمرى إما تُوحدون لَ صادق وَإ الدّينلَاقع والسماء الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أهك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ